نبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي الاحوال حتى في البيعه حتى في البيعه يراعي الاحوال توافقون على هذا جزاكم الله خير قولوا لا انا انا احيى من تقولوا لا علشان نعرف لا على طول طيب بيع الرطب بالتمر حرام فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ايم نقص اذا جف قال نعم قال فلا اذا ما يجوز لكن رخص بالعرايه رخص في العرايه مراعاه لاحوال الناس ايش العرايه العرايه ان يكون رجل فقير رجل فقير عنده تمر من العام القادم من عام من العام الماضي تمر لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب الذي هو ما عنده إلا تمر ما عنده فلوس يشتري به رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر وكان في الأول يقول أينقص إذا جفت قال نعم قال فلا إذا ما نعم من بيع الرطب بالتمر لكن في هذا الحال مراعاة لحاجة الإنسان ايش يخص في بيع الرطب التمر مع انه حقه حرام ربا لكن تخرص النخله اي يخرص تمرها فيقال اذا استوى وكان تمرا بلغ 100 صاع يعطى من التمر كم 100 صاع اي بقدر الرطب اذا اذا جاءت لابد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر مت... يعني مت... متساويا حسب الخرص حسب الخرص لماذا أجاز أهل للحاجة إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن إذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا ب... العمل إلا بذلك وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا هل يسعن العمل بجوازه لان لا نضيق على الناس وثق انك اذا ضيقت على الناس في امر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يضل لان اكثر الناس انما يريد حاجته ان تقضى حاجته بالدنيا ولا هم وتجد مثلا اذا قطع حرام وهو يرى انه ضيق عليه قال الدين يسع انت متشدد يلا نروح نروح حال ثاني اهه هذا واقع فانت اذا اذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص نعم بابا في امر نبتلو به وهذه قاعده ينبغي للمفتي ان ينهجوها في امر ليس فيه نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجه اليه او الضروره احيانا فليكون ذلك واسعا لك ان تفتيهم بالجواز حتى ياتي الامر وهم في اطمانين ليس ليس قلقين وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت انها انها محرمات ان هناك فرق بين ان يفعل الانسان حتى اي انسان مسلم يجد الفرق بين ان يفعل الشيء وهو يعتقد انه الحلال ويفعل الشيء وهو يعتقد انه حرام لان الثاني سوف يوجب في قلبه ظن ووحشه بينه وبين ربي عز وجل كان يعتقد انه يفعل وهو عاصي لله فيقع في قلب الوحشه من ربي عز وجل وهو لا بد ان يفعل والا ل... وإلا, ل... والا لكان نقول خلو يكون وح بينه وبين ربي وحشه حتى يتوب لكن هو يعرف انه لا يترك هذا الشيء اذا لاحظوا هذا بارك الله فيكم في كل موضع كل ما حدث من من امر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجه تاءت الى ذلك او الضروره احيانا فالامر عندكم فيه ايش فيه واسم خصوصا واننا نقول الاصل في المعاملات ايش الحر الاصل المعاملات في المعاملات الحر فهذه المسائل حقيقه تحتاج الى نظر دقيق في في هذه المسائل مثلا عندنا وانا اقول لا لا لا مقرر ولكنني اقوله مذكرا عندنا الاوراق النقديه التي نتعامل بها تعرفون واللي احتاج اطل من, من, من نحفظ السيد نعم معروف هذه الاوراق النقديه يقول بعض العلماء انه ليس فيها ربا ليس فيها ربا اطلاقا لا ربا نسيء ولا ربا فضل عرفتم وهذا موجود في كتب الخلاف بعد ان حدثت هذه الاوراق ومن من عالج هذه المشكله كثيرا وضحت بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في الفتاوى السديه ويكفينا ان ان نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا ان الفلوس الكروش هذه ان الفلوس عروض مطلقه يعني ليس فيها زكاه ولا اجل في هذا الربا وصرح صريحا بالغ قال لا ربا في الفلوس لان الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضه اذا الاوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضه فما فلو جاءنا جائل وقال انا اريد ان تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الاوراق قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الاوراق لقلنا انه ليس فيها رب ليس فيها رب فانا اقول هذا مذكرا لكم لا لا مقرر انا ارى ان فيها رب انا ارى ان فيها رب النسيئه فقط اما رب الفضل فلا اللهم الا ان تكون من نقد واحد مثل جرام سعوديه جرام سعوديه هذه اتوقف فيها يعني مثلا تعطيني 10 و لا اخذ تعطيني 100 من فئه 10 واعطيك 90 من فئه 5 هنا كلها اوراق وقيمه ال100 الورقه ذات الفئه 10 هي قيمه 200 من فئه 5 واضح هذه اتوقع ان ان تعطيني اقل من من من قيمتها في في نظام الدول لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا باس ولو تفاضل لكن لا بد ان نكون يدا يدين شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط ان تكون يد ايها لو اعطيتني مثلا 10 ولا اخذت ذهب النقد الا العصر اعطني اياها صباحا واكتب العصر ما في باس لكن لا لا تؤجل الممنوع التاجيل الا انا كلام شيخنا رحمه الله في هذه المساله فيه نظر لانه اذا جاز اذا جاز تاخير القرض جاز التاجيل لكني ارى انه يجه فيها ربا النسيئه دون ربا الفاضل فاقول لها اقول هذا من اجلي ان لا تتعجبوا اذا قال بعض الناس الان ان هذه البنوك لا يجوز لا لا, لا ينكروا عليها لانها تتعامل ما هو ب ب ب ذهب وفضه التي نص الشرع على انه نجي في الربا تتعامل بالاوراق وهذه الاوراق هي الفلوس التي ذكر رفقها انه ليس فيها ربا لكنني اقول ذلك انتبهوا لا تاخذوا عني اني اقرها ابدا انا انكرها لكن اذكركم بهذا وان الانسان يجب ان يبني فقهه على الفقه يكون فقيها فقيها نعم وليتبصر بالامور تبصرا كاملا وان يعرف ما يضطر الناس اليه وما هم في حاجه اليه ونس به نص دلي واضح على ايش على المنع والتحديد اما والله اذا كان في نص على المنع والتحديد والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناه ولقلنا هذا حرام فأعملوا ما شئت فمن شاء في اليوم ومن شاء في الأكثر لكن شيء ما في نصب التحريق والحاجة هو ضرورة باعث الله وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحلم يجب أن نتأمل حتى نجل للناس مخرجاً طلعنا عليكم في هذا لكن ان شاء الله نهدنا لان هذا بالحقيقه اصل من اصول الفتنه كثير من الناس يكونوا ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا ولا يبالي ولا ينظر في حاجه الناس ولا ظروف الناس ولا وهذا غلط نعم ان جالك وقت لا فاكهه جميله نعم يعني صاحب النخل ايه الحامل له على ذلك الاحسان الى اخيه الاحسان الى اخيه هذه واحد وقد يكون هو محتاجا الى تمر قد تكون صاحب النخل محتاج الى تمر عنده عمال مثلا اذا اتهم بان هذا هذه ساعته وهم عمال اكله جميعا لانه رطب جنى واذا اتهم بنصفه رطب تمرا كفاهم ولا لا كثارا فقد يكون محتاجه للتمام نعم, نعم. سوء القضاء اي المقدر نعم بارك الله فيك هذا المرض الذي يشتكي منه الناس دي ولا له صوادح فيه التلفزيون يعني الشيخ انس حمزه اتكلم عن التلفزيون يلا اخي يعني ان الناس هذا يستخدموه يعني يصل عن يكون سعر 999 او اكثر قصور ان 1000 كله فساد ومع هذا يعني غنماء غرض يعني ان اعتماد الان يكون فيا ما قبل تعريفه نعم يطرح هذا الجهاز ويفتحون الناس بار مبارك الله فيك التلفزيون ان استعمله مضح ومضح لكن اذا نظرنا للواقع وجبنا ان اكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر فالناس فيه ذات تقسى قسم يقتنيه للإطلاع فقط ومشاهدة الأخبار ولا شك أنه ليس الخبر كالمعادمة أنت إذا سمت في الإذاعة خبر نعم. ثم رأيته في التلفزيون يقول رؤيتك إياه أبلغ ونفسه تتطلع الى رؤيه اكثر من نفسه الى السماء فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه باس ولهذا نحن نشاهده يعني الاغلب نشاهده ولا نرى شيء فيه حرج القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات في الاغاني في مطالعه وجوه النساء وما اشبه ذلك هذا ايضا هذا ايضا لا شك في تحريمه عندنا بقي من يستعمله كشارب الخمر يقصد المنفعه وفيه مضره بمعنى انه لا يبالي يفتح التلفزيون من اوله الى اخر ساعه منه ويأكل فيه الغث والسمين هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال هو يقول انا لا ابالي انا اسمع الاخبار واذا جاءت الاغاني والله ما كان عندي شيء ابدا كانها تنطن الصبي ما تهمنا هل نقول نمنع هذا الرجل او لا نقول نمنعه درعا للنفس الايه نمنعه درعا للنفس فعندنا 3 احوال الحاله الاولى جائزه والحاله الثانيه ممنوعه هذا لا اشك ل فيه والحاله الثالثه وسط ونقول لهذا الرجل نمنعك من شراء واقتناء اذا قالنا ما شاره الاغاني ومشاهه النساء قلنا نعم لكن ليش ما ما تبالي انت اذا بديت الاغاني والنساء سقطت الابس هنا اما ما تستدش فلا عندي اشكال في تحريم لانه لا ينشر الا بلاء واذا وجد فيه واحد من من المليون مصلحه لا لا يعتبر شيء ولهذا مرج الناس من اجله حسب اخلاقهم الان نسمع انه يوجد ولا يمكن ان تحكم على انسان الا في ظاهر الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي اسامه بن زيد وقد قتل المشرك الذي ادركه هنا قال لا اله الا الله قال له النبي عليه الصلاه والسلام اقلت هو بعد ان قال لا اله الا الله ما يمكن اخي مسات القلوب النيات هذه ابعدها الا اذا وجهت قرين ظاهر تشجل على ذلك بحيث لما ظهرت في حقيقه تحرف نصوص الكتاب والسنه لما ظهر الاشتراكيه فيما مضى قبل 30 سنه و40 سنه وقامت بعض الدول العربيه بتشجيع الاشتراكيه والاشتراكيه من الدين قال علماء السلطة نعم أو علماء الدولة وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه إرضاء للحكام ويقولون الاشتراكية من الإسلام وقد قال الشوق والاشتراكيون أنت إمامهم نعم فجعلوا نص شاعر من الله علم بحاله كنص الكتاب والسلمة وكذبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في انه امام الشركيين فاتوا يحدثون وكلمه عن المواظب قال ان الله تعالى يقول وقوله الحق رب ارا بدكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتن فيه سواء انت وما ما ايمانكم فيما رزقناكم سواء في الاشراكيه مع السيد ماعبد فكيف عبد الحر مع الحر نعم من باب اولى من باب اولى وقال ان مبي عليه صوصان قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار وقال من كان له فضل ارض فليمنح اخاه او ليزرعه واشبه ذلك هؤلاء نعرف أن نيتهم منه سليمة لكن الرجل يقول في شيء في احتمال ثم نقول أن نيته سليمة هل صعبه صعب جدا ولأن اتهمنا الناس بنجاتهم حسب ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة ولكن هذا من شأن المنافقين الذين يلمزون مضطوعين من المؤمنين في الصفقات والذين لا يجدون إلا جهتهم المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء ان جاء رجل بصدقه كثيره قالوا مرائي وان جاء وان جاء بقليله قالوا الله مستغني عنها عن هذه الصدقه ان المهم ان هذه المساله لها جانبه الجانب الاول اللاربه في هذه العملات اصلا ضربات الذهب والفضه والوجه الثاني الربا المحرم هو الذي فيه استغلال والظلم لقول الله تعالى ان تجنبوا الفواحش ما اوسع مالكم لا تظلمون ولا تظلمون واذا كان مبنى الربا اي مبنى تحريم الربا على الظلم فالربا الاستثماري ليس فيه ظلم في مصلحه العامل ياخذ الربا من البنك يستفيد يشتري حراثه يشتري سياره الحراثه يصل عليها ويستفيد سياره يكد عليه ويستفيد نعم هذا ما في غلط البنك مستفيد ولا لا مستفيد يا جماعه وش الشيء فائدته هنا الزيه الربويه فيقول هذا فيه فائده للجميع و وتالي فيه رفع الاقتصاد الدوله حتى لا يتعطل العاطلون المشتون أحوالهم وحتى لا تتعطل البنوك أيضا تربح البنوك فيكون هذا رابحا وهذا رابحا <تصفيق> وش المال الدين ما جاء إلا لمصالح وهذه لم تتحقق بها المفسدة لأن الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون هذا محل اجتهاد في الواقع وإن كان اجتهادنا خاطئاً حينئذ نرى لأن الذريعة لأنه لا لاعب وتبذلم او عدم او عدم الظلم الذريعة حديث التمر الذي ايضا به الرسول عليه الصلاه والسلام تمر طيب كامل هذا قال ناخذ الصاع من هذا بالصاعين من غديه والصاعين بالثلاثه قال لا تفعل هذا عين الربا وارشدهم الى ان يبيعوا التمر الرديء بدراهم ثم ياخذوا بالدراهم تمرا طيبا فدل ذلك على ان الربا محرم سواء كان فيه ظلم ام لم يكن لان مثل هذا العقد تمر طيب بتمر رديء مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا ما هو اللي فيه ظلم مش يا سعد انتبه ما فيه ظلم لا ظاهر ولا باطن انا عندي تمر طيب الصاع 200 درهم انت عمر عندك تمر ردي الصاع 500 درهم كم يقابل الصاع اللي عندي يقابل صاعي انا اعطيتك صاع واخذت صاع اعطيتك صاع اللي انت وجام أن تاكل انت واهلك واخذت صاع من الابل والبقر فانا استفدت من الكميه وانت استفدت من الكيفيه ما في ظلم ومع ذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب السلام عليكم ها لي برؤى طيبه يا جماعه نعم طيبه افيدمتنا من الفراغ لو قد تكون نقطه ظلام يعني تقتدي لكل مثال خاطئ ها قد تكون نقطه عليا في هذا الوقت يمكن حاجه والله اشوف يا اخي انا اقول مسافه الرائي قد تكون مبنيه على هواء احيانا الانسان كما قال الشاعر وصدق في مقال وعين الرضا عن كل عيب قليله كما ان عين السخط بالمساوي الواقع ان الانسان قد جح من قد تقوى عنده القراء عنده القراء بسبب ما في قلبه ولا سن ببعيدين عن قراءه رساله الشوكاني رحمه الله في في الذين يتون الى الى السلطين من العجمه حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة نعم لمصلحة عظيمة وذكر مثالا عجيبا لأنهم تذكرون في قصة الرجل الذي حبس إنسانا ليقتله فأتاه العالم فيما بينه وبينه تذكرون هذا القضية؟ أي من يذكرها؟ طيب نعم هذا نعم وكان بيد السلطان هذا فقال, فقال عليه بعدنا المناقشه ووقف في كلام قال لن وقت له ولك في سجنه واد لك الجانب لا هو اكثر حج السلطان هذا قال اخرجه الى الى الناس واجله وانا اول من يكن يقول العالم يقول للسلطان السلطان راضي بهذا ما دام عالم معتبر عند الناس بيقوم يجد الرجل هذا كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا يم يعرف ان السلطان عادل ام محرض فقدم الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده اول من جلد نعم فصاح الناس اقعد بالله هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل وافع بينما هذا الرجل وش وش منعه منع القتل ولكن الناس لا يدرون فانا يمكن ان جات صادق جدا جدا صادق حتى الحمد لله اذا كان قوله خطا نقوله قوله خطا مهما برا من مرتبه ونحن قد قسمنا لكم هنا سابقا ان العلماء لا تقسم ايش عالم دوله وعالم امه وعالم مله عالم الدولة هو الذي يفتي بما تراه الدولة ويحرف النصوص من اجل ما تراه وعالم الامه كذلك هو الذي يفتي بما يرضي الناس ويجعلهم محترمين بينهم وان خالف النص لكن يريد ان يكسب ود الناس والثالث عالم المله ما يهم يفتي بما تفتضيه المله ولا يهم احد رضا الناس ام سخطه نساله الله yana و اياكم منه انت الاخر ما وراء ابوار الماور نعم السؤال المهم طيب وين لكم مهما لا تقف لان انتهى الدرس انا نسمعه له فجو تفضل نعم لانه توفر لها بديل الحمد لله ما هم ما هم في حاجه هلا يعني عندها بديل مساله السلم يقدر يغني عنه نعم ده ان ذكرنا في كتابنا الرساله الطويله الملاينه انه عند الضروره لا باس بهم بشرط ان تكون السلعه موجوده عند البائع نعم صراحه ما هو في ايش ثم راضى دين الله سبحانه وتعالى انزل قال تعالى عن الاسلام ثم راضى دين الله برسولنا اولا العبد برحمه الله تعالى وان لا يخطئ حمزه الصلاه عليه والسلام ابصر الرسول ابصر نبي اقصد الىهم الله ان رسولا الى عباد الى الشد راض مستعد على الرد الشكر ذلك لقد خلق كل شيء وكل رب وكان في كل شيء رسول تشكروا محبه الرسولين وتؤثرون بالثناء على علم بما يمضي دين لانه خلق الله تعالى وخلق وخططنا خلق كثير وخلاصه والله سبحانه وتعالى قرنوا الداني في كتابه 38 سنه الرسولين يلزموا الصدق على هذا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا اولا اذكرنا قرات الله تعالى رب تنزيل ربنا في جوز والبعث فبعد والبعد عن معاصيكم من خوف من عقاب ذلك اليوم تعالى نسجد جبهتنا مما نؤمن ونعني من جميع الدنيا ومنصريها مما نؤمن من الاخره المطمينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أحسانه إلى يوم الدين من ثمرات الإيمان في الكتب ثانية هل حكمة الله سبحانه وتعالى هل حكمة الله سبحانه وتعالى فيما سرعوا عنه نعم طيب في كل زمان ومكان بما يناسب رحمته الله ورحمه الله يا ساتر طبعا الناس ايه كل شيء على طاقه هون الليل ونقصنا كثير في هذا بنحكي له احسن فراح نوحد حكمه يقول طيب يعني هذا القران كان عظيم ناصفه من سبق من الكتب ناس الدريد إليك هه أحسنت مصدق لي ما بين يدي كتاب ومهم إنه عليه ما معنى قوله مصدقاً لما بعنا يديه من الكتاب؟ يعني مصدّح لما جاء في الكتب السماوية السابقة من أقرار الترحيد ومن مدأة من الأصول هذه واحد معنى آخر؟ نوع من الصلاة تصدق بأن الكتب السابقة بأنها حق هل هو مقالة؟ كتب السرقة يعني حق منذ من عند الله هل هو مقالة من أخبه؟ إن كتب تقتل فيه من الله فروع ماذا؟ ده لأخباره بما يحكيه من المستقبل أو من الماضي أنه صادقه لما حق من أخبار الماضي ومن أخبار الماضي. استقبل الكتبه الماء احمر من نور القران نعم وبالضبط عارضت استيق الله حسنت صحيح لان الكتبه الساقطه اخضر من نزول القران فجاء القران فنزل القران تصديقا لها نعم مما اشتهر عند الناس الذين يجدون ان يحوروا انهم الشرعيه هناك النظم البالية الوضعية اشتغر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ما تقول ما تقول في هذا يعني علينا أن يريد أن نحور الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان نعم ليس على حسب الاوضاع اذا انتم نصرت قد المصالحات المستشيره الاسلاميه يا ايمان انو بكال يمكن اذا قالوا الدين الاسلامي صالح في كل زمان ومكان بينما ان انه يطبق في اي زمان ومكان فانه يسوغ وتصمد امه اما اذا عمل فيكون معنى الدين الاسلامي خاضع لكل زمان ومكان وهذا غير مسلمه ما الحكم في ان القران الكريم اتى علم مشاعا لكل زمان ومكان نعم حتى حتى ياتي باحوال الناس لا ولا برفع ذلك ايش ولا برفع ذلك بعده لان هناك سبب صار صالحا لكل زمان ومكان الكتب السابقه كتب مؤقته ومحدوده ايضا كان النبي يقبل اقواله خاصه هو الى الناس ام ولهذا كانت برشا عند الله ولا صالح لكل زمان ومكان وثالثا اي من ثمرات الايمان بالكتب شكر نعم الله على ذلك هذا ممكن نرسله يعني من ثمرات الايمان بالكتب ان تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي ارسلها التي انزلها على الرسل اذ لو لا ما عرف الناس كيف يرضون الله على الوحي الذي ينطق ان الله تعالى بنعمه ورحمته انزل هذه الكتب فاذا علمت ذلك اوجب لك شكر نعمه الله على هذه على هذا على هذه الكتب ويعلم ان الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب